جوال, جوال, تذكر جوال تذكر أسئلة تحتاج إلى إجابة واستفهامات تستدعي للفهم والنجابة متى يشد الوثاق المتين الذي تتماسك به عر الدين وتحفظ به حرمات المسلمين متى تظهر أعلام الشريعة وتفشو أحكام الدين متى يعلو أهل الحق والإيمان ويندحر أهل الباطل والطغيان متى تنكشف الشبهات وتمنع الشهوات متى تفيق الأمة كلها رجالها نساؤها صغارها قبارها متى متى تفيق من غفلتها وتصح من سكرتها متى يستعلن صاحب الحق بحقه ولا يبالي ويستخفي صاحب الباطل بباطله ويداري نعم متى ايه يا قوم متى متى يكون ذلك؟ لا جواب لأن ذي العزة والملكوت والكبرياء والجبروت أجاب بماذا أجاب أجاب بأن هذا لن يتحقق إلا عندما تعود الأمة إلى مكمن خيريتها وسر عزتها وقوتها ما هو كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عباد الله نحن في زمن نحن في زمن كثرت فيه الفتن والمنكرات والشهوات والمغريات ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكاد تضعف في أوساط كثير من الناس لذا ينبغي وربي أن تكون تلك الرسالة مسؤولية الجميع تمارس في بيوتاتنا ومحيط أسرنا يمارسها المعلمون والمعلمات مع طلابهم وطالباتهم يمارسها الطلاب فيما بينهم وهم يرون بينهم من المنكرات ما قد لا يراه غيرهم يمارسه المواطنون يمارسه الموظفون في دوائر أعمالهم والجيران فيما بينهم انظر انظر إلى بيته الذي عن يمينك فيه ولد لا يصلي ماذا قدمت له انظر لذاك البيت الذي أمامك يتصدر اعلاه طبق فضائي هل نصحت صاحبه بادر أخي بادر أخي قبل أن تحل اللعنه انظر إلى شوارع المسلمين وما فيها ماذا قدمت هل أمرت هل نهيت يقول ابن القيم رحمه الله وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق وهل بنيه الدين إلا من هؤلاء إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين إلى آخر كلامه رحمه الله ولقد كان السلف يرون من لا يأمر ولا ينهى في عداد أموات الأحياء قيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا